إلا مرت وقت مليا، مرت وش نامزلك تازاي والله ما خلك على؟ الجمب دكرينو، الجمب دكرينو، الاختياف وقاسي، الجمب دكرينو، قاسي الحبيبان في النخس يتم التخس ويمدكرينو الرومانسية شهر وخذ وذاسي اسمع؟ ذي الرومانسية شهر وخذ وذاسي اسمع؟ وش؟ شن ناعب؟ سنين ما خمس سنين نتاخد ثحن جهني والكون هذا ثحن جهني مسكين اتراجع قد يصير تاخد بوله؟ ناس؟ شوف تنين حواش. We now buy formulas from departed from different countries. Not sure how although we can better strike in return from different countries. São amigos. What are you saying? Who are the poor of them? Who's mother-in-law? Who's brother?" I think. Who's brother has wife? Who's brother? She does beautiful Donna. You brought a couple books together from ancestral mixed 섞iden. Who's brother of the village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 مش وشري وشري غصب حسين عبدو كرنس وشري غصب تعرفه قال رشين المغرب رم رش يقصح واسيس مار غ حسين عبدو كر وعبدو كر 30 مليون نساء هذا المغرب مليون كلاس الملايين 29 مليون عم ما اسمحش من خمس مية ألف ثمن ويجن زيسن ضجان قانس حروا له حروا له ذي ذي ضجان يجوس كيريا من مين مية خس عقراق زقومي خس عقراق من مين ما تزرخ فنان حواج وياا يس وياا زوم على الشو اجنا دور ترس وفيري غير قرطوم بينو غيضن الشديف ما تي قرض الشديف ما شتي تفاو الشواطئ غاليه هذه من بعد اقرتوني بينو ديك ديك قر قر خاصو هو قر شدي تفاو الشواطئ غاليه مش تفردي هاد داو راه حسين حسين الضحفات عماس ما يقاش المشكل وفي في دير حاله ني و ديعجفشها و سي تقي الناس يزيد زين زي إني... ناس حسين يا كلبس اني راه غادي وشوارتي ناس يشلبس حسين مش يخسن اني اللي ما تفور شوارتي راه <تصفيق> ناس امري حسين مش يغني يا نغعود انا يمكنش نعاون اني خرق غذي المغرب تعيش غذي المغرب والدغ غادي المغرب ودمغ غادي المغرب وواضحك جهنم ايوا <تصفيق> <تصفيق> تزهي الشوارتي راهي إني معلش خرق، قولي ما نروح جنة ما معلش، خرق هذه سويسرا نروح جنة ما معلش، المغرب جنة ما. هذا يسمو زي زي، يا صندح حسين وعكمل غافير، إيش شوارتي كوريج ما إذا سيشتبه هذه خرق إني إيش أبغى بزيه، شق هذا عيزة خفيس نخشوش مشتو غضام زيه، ثني إني هو اللي إيش غيره، مريض خس الدنيا. عيش غو ليمان أبعداً غتاب حد الدنيا مريض خصد الأخيرة إيش غ غزة غتكثة قارطسة كي يثمش ناس ودي حسين. أنا ش خصغان عيش المغرب المغرب إني مماش وضع بحذني الدنيا إلى الأخيرة أتمثداء <تصفيق> يلا. وغاسر حقا حسين منذكر النق بركي الخول المشكل غان غشين وجي أن المغرب ويحري بعدان ش من وجهات نظاري المغرب من دس يكشيار بيتمورا ذي ذورا ذربحا واتي الشغل يدون اشتام تكمل ماشا المشكل واجي المغرب المغربين مشكل دي مغربيين. نشيني مغربين نشيني مغربين نقبعد اذي فينيان دي معقاز وان نخدم ثلاثين نحو يا اما ستجير ذوان تقطس يا اما اخبرني غان تسوان تنكا على يقع يان تسي وان تطس وان خدمت من الشيين اغتمنيات نتفكا وها واجين تح انكا نخدم لا غان تفكا وزو نخدم اما انتوا السور غكنو ذي التليفون اشا ايش شوية تقضع خافي. المنقطع خافيت راه غير سميتو راه خافين شي غيولو ماشي غير الزبون الناس والله مسراغ 200 ست لا والو زبون مخفيت قضعه كيرشد الحال اللي قارط <تغير> لوال مشكين غانغشيني مغربيين نقاوم مال الشخصي مغربي زيت طاف خر هو يخدم مش مال الشخصي لأمليانش قارش نشخص غالي رغ ملياردير ونشي جلزيسن مش نش دقدش وين نقصوا الدنيا مش درغ ملياردير شخص ينقص شخصين جن ملياردير حدانة ذيني ممشي جي جت من يثق <تصفيق> مين حسين نبدوكرنا رح قاس نقصوا الدنيا حسين القاع مغربي niets te zien. In Nijna toegwaar in de Gouverneur Ferrisselt maar ik de Dokino, en het niet. shit neer in dad. is waar. het en dat is niet te zien. In name, dat fatneems hart, zinzak sabado. niet in nezer neint fein. Ewa, inezin zinzak zinzak zinzak niet zinzak zinzak zinzak is zinzak zinzak zinzak zinzak zinzak سنسخ شباب ديال التجاره ديال التفاح 25 سنه وماش حسيني تلك التجاره ديال التفاح أنا ميت عادو 25 سنه يموتش نشد غير ساكرا وافقت شي غير لبس هي التجاره ديال التفاح وتقبل لبس اش نارانش توغوار وفي رجله التفاح كسرت في كارل حسينم دوكرينو ني غاسر ديرميني غا حسينم دوكرينو غديرميني غا حسينم دوكرينو في كاريل اش ديوا راس بوياكرا دامزرو دكتا الزايه شي غير ماس أفقدم